بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح، حي على الفلاح. صدى التميز، تهديكم التميز في إصدارها المتميز. وجوه يوم إذن نعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية جزء عمة فيها سرور مرفوع وأكواب موضوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة مع دعاء ختم القرآن الكريم والذي سجل من صلاة التراويح والقيام من جامع الدخيل بالرياض لك الحمد كما هديتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالاسلام الحمد بصوت القارئ ياسر بن راشد الدوسري ذاذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الاشقان فاذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقان لا يصناها إلا الأشق الذي كذب وتولى والآن نترككم مع التلاوة عن ما عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادَ وَجَعَلْنَا سِرَاجَ وَهَجَ وَأَزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَثَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْوٌ وَنَبَاتٌ وَجَنَّاتٍ أَلْفَ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسويرة الجبال فكانت سراب إن جهنم كانت مرصدا للطاغين ما آبل بثينة فيها أحتاب إن جهنم كانت مرصدا للطاغين ما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 وكل شيء أحصينا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وأعنبا وكواعب أتراب وكأسادها قط لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاه أم ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا إن ضرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوما ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظامًا نَخِيرَةٍ قَالُوا تِلَكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَانٌ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 فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء فناها رفع سمكها فسواها وأضطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرنزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ان ان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكرها الى ربك ما انتها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة قرا من بررها قتل الإنسان ما أكفره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 فَلْيَنْظُرْنَا غَيْرُهُمْ إِلَى طَعَامٍ أَمَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة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 ضاحكة وضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 124-أولئك هم الكفرة الفجرة 125-إذا الشمس كورت 126-وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سهيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْخُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ